وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ يَا تَشْرِكُونَ دِمَاءَ أَكُونُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُلَٰئِكَ تَقْتُلُونَ تَكُن وَتُخْرِجُونَ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَأَدْرُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا نخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب واقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وانيدناه بروح القدس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 بَنَاهُمْ مِن نَّعْمٍ بِكُفْرٍ سَقَرًا لَّمَّا